الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا ولا أل إلا إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه بعد أن بين المصنف رحمه الله نوعي الإضافة وأن الاسم يجر بالإضافة كذلك ذكر بعض المسائل في هذه او في هذا الجزء الأخير من هذا الباب ذكر بعض المسائل المتعلقة بالإضافة فقال رحمه الله ولا تجامع الإضافة تنوينا لا تجامع الإضافة تنوينا أي لا تجتمع إضافة وتنوين لا تجتمع إضافة وتنوين لا تجتمع إضافة وتنوين تقول هذا غلام فتنوّل هذا غلام فتنوين هذا التنوين في غلام يدل على تمكني الاسم ويدل على كماله فاذا اضفناه نقول هذا غلامو هذا غلام زيد فتأمل هنا في المثال الأول قلنا هذا غلام فعندنا ضمتان الضمة الأولى ضمة إعراب ضمة إعراب لأنه مرفوع هنا واذا كان النصبه تقول رايت غلاما ومررت بغلام حال الجر الضمه الثانيه ضمه تمكن تمكن لأن هذا تنوين تنوين التمكين تمكن الاسم من الاسميه فليس فيه شبه بالحرف ولا بالفعل فولهذا هذا الاسم ونحوه يسمى تسمى اسماء متمكنه والاسم المعرب هو على قسمين اظن قد مضى معنا متمكن امكن ومتمكن غير امكن هذا اكمل الاسماء الاول متمكن امكن فهو اسم التنوين فيه فيه يدل على كمال الاسم في الاسميه وهذا الاسم النوع الثاني من الأسماء المعربه يسمى متمكنا غير امكن هذا الاسم المتمكن غير امكن هو الممنوع من الصرف هو من الممنوع من الصرف كاحمد مثلا احمد تقول هذا أحمد لا تقول هذا أحمد كما تقول هنا هذا زيد لماذا؟ لاننا لا ننون هذا الاسم أحمد لماذا؟ هو اسم لكن فيه شبها بالفعل يشبه الأفعال والأفعال كما تعلمون لا تنون ولا تجر وبالتالي هو ليس كاملا في الاسميه وليس متمكنا امكنا في, في الاسميه واضح اذن طيب اذن تنوين الاسم يدل على ماذا على كماله في الاسميه وهذا ما ذكر ابن هشام في صرحه ليس هذا انما قال يدل على التنوين يدل على كمال الاسم وهذا معنى كمال الاسم كمال الاسم معناه ان يكون الاسم متمكنا في ماذا في الاسميه طيب لأن هناك أسماء ليست متمكنه في في الاسمية هي أسماء ولكن فيها شبه ب بالأفعال فلا تنون إذن هذا غلام التنوين هنا دلنا على ماذا على أن غلام متمكن في الاسمية واضح طيب هذا غلام زيد ماذا تلاحظون ما الفرق بين غلام هنا وغلام هناك الفرق هو ماذا حذف الضمة الثانية أو حذف التنوين حذف التنوين لماذا حذف التنوين حذف التنوين ها لان هناك اضافه اضافه الى من الى اسم الاضافه لا تكون الا للاسماء يعني المضاف اليه لا يكون الا الا اسما طيب هناك هذه الأسماء الأولى التي قلت إنها غير, م... غير أمكن متمكنة غير أمكن يعني الممنوعة من من الصرف الممنوعة من الصرف تمنع من الصرف بشروط ويزول عنها الصرف أو يزول عنها المنع عفوا إذا أضيفت أو حليت بال ما تقول هذه مساجد الله عز وجل ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فقط وليس بمصابيحا آه مصابيح عفوا يطوف عليهم باكواب اكواب ملون اكواب و وليس و ليس اباريقا او اباريق واضح لكن هذه الاباريق والمساجد والمصابيح لو دخلت عليها أو أضيفت لازل عنها المنع وصارت ماذا؟ متمكنة من الاسميه هذه الأسماء الممنوعه من الصرف لاحظوا هنا هذا الشرح عندنا مثلا الممنوع من الصرف يتجاذبه طرفان يتجاذبه أصله الذي هو الاسم لأنه اسم ويتجاذبه الطرف الثاني وهو الفعل لأن فيه شبها بالفعل فالممنوع من الصرف لا ينول لا يأتيه تنوين ولا يجر لماذا؟ لأن فيه شبها بالفعل هذا الشبه بالفعلية يمنعه من الصرف ويمنعه من الجر وأصالته أنه اسم ماذا أصالته أو كونه اسما ماذا يجعله ماذا يجعله لا لا ليس يجعله من الصرف يبقي عليه شيئا من, من الاسمية فهو اسم وكونه قريبا من الفعل يمنعه من التنوين ومن ومن ماذا ومن الجر وكونه اسما يبقى عليه ماذا طابع ماذا طابع الاسمية الإضافة إذا أضيف هذا الممنوع من الصرف أو حلي بال ينقطع وصله بالفعل ويرجع إلى يرجع إلى اسميته وهذا اذا يرجع إلى اسميته كان ناقصا كان ينقصه شيء وهذا النقص جعله يمتنع عن هذا الشيء كالمريض الذي عنده حميه ممنوع أن يأكل كذا أن يأكل كذا أن يأكل كذا إذا شوفي هل يمنع؟ لا يمنع هذا الاسم ممنوع من الصرف لماذا لأنه قريب من الفعليه إذا أضيف انقطع الاتصال بالفعليه لأن الإضافة من خصائص الأسماء وبالتالي يرجع إلى اسميته واضح هذا يرجع إلى الى اسميته الآن هنا غلام زيد هنا غلام التنوين دلنا على ماذا على تمكنه من الإسمية إضافته كذلك دليل على تمكنه من الإسمية إذا كونه منونا دل على أنه متمكن وكامل في الإسمية وكونه مضافا دل على أنه كذلك كامل متمكن في, في الإسمية وبالتالي لا يجتمعان هذان الأمران لا يجتمع التنوين مع الاضافه لماذا كل منهما يدل على تمكن الاسم من الاسميه فيكفي ماذا يكفي واحد واضح هذا. لهذا لا تجتمع التنوين الاضافه مع التنوين الاضافه تدل على ما يدل عليه التنوين وهو التمكن في الاسميه من هذا الباب والا الاضافه لها شان والتنوين له, له شان اخر الاضافه تدل على تمكن الاسم من الإسمية وقد بينت لكم كيف في الممنوع من الصرف يقول ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف يعني الممنوع من الصرف ما لم يضف إذا لم يضف أما إذا أضيف فلا تجره بالكسرة بالفتحه بالفتحة يجر بالكسرة تقول مررت بمساجد وتقول مررت بالمساجد ومرت بمساجد المدينة نفهم هذا يعني الإضافة تدل على تمكن لسمنا من الاسميه والتنوين يدل على تمكن لسمنا الاسميه إذن لا يجتمعان يكفي ماذا؟ يكفي واحد من منهما ولهذا إذا أضيف الاسم فإنه ماذا؟ يزول عنه التنوين يزول عنه التنوين إذن ماذا؟ يقول ابن هشام رحمه الله ولا تجامع الاضافه تنوينا إذا لا تجتمع إضافة مع تنوين فلا تقول هذا غلام زيد لا أو هذا آه كتاب آه هذا كتاب المعلم لا تقول هذا لا يجتمع تقول هذا كتاب وهذا كتاب المعلم هذا غلام وهذا غلام زيد قال ولا نونا ولا نونا تاليه للاعرابي نونا تاليه ماذا يقصد بهذه النون لانه قيدها وصفها ها قال ولا نونا تاليه للاعرابي مطلقا النون التاليه للاعراب ما هي ها لاحظ الان ن لا. عندنا نون تلي يعني تأتي بعد الإعراب الإعراب بما يكون بالحركات وبالحروف هل هناك نون تأتي بعد الحركات لا هل هناك نون تأتي بعد حروف الإعراب يوجد المسلمون جاء المسلمون المسلمون فاعل مرفوع ورفعه الواو احسنت. الواو ماذا؟ عنامة إعراب على مذهب الكوفيين وهي الإعراب رفعا على مذهب البصريين إذا الواو رفع إعراب وتأتي بعد الواو ماذا؟ نون إذن هذه النون تسمى نونا تالية للإعراب تأتي بعد الإعراب مفهوم هذا؟ يعني أولا نشرح ماذا أراد المصنف قال ولا نون تالية للعرب النون التالية للاعراب هي النون التي تأتي بعد أو تلحق جمع المذكر السالم وجمع آ والملحق به وال والمثنى جمع المذكر السالم و والمثنى تقول جاء المسلمان الألف علامة رفع والنون تالية للألف ورأيت المسلمين النون تالت ماذا تالت يا الإعراب ومررت بالمسلمين وجاء المسلمون ورأيت المسلمين ومررت بالمسلمين إذن هذه كلها نون تسمى ماذا نون نون تالية الإعراب أو تالية للاعراب هذه النون كذلك لا تجتمع مع ماذا مع مع التنويت. لماذا هذا قد ذكرته من قبل لأن هذه النون هي نفسها التنوين في الاسم المفرد ولهذا يقول كثير من النحويين نون عوض عن التنوين في الاسم المفرد كيف ذلك؟ نقول جاء مسلم نفهم جاء مسلم تابع معي جاء أعيد المثال كتابة المثال حتى جاء مسلم وجاء مسلمون لاحظ الآن هأين ها الرفع الظمة جاء مسلم الرفع دليله الظمة لأن نقول مسلم فاعل مرفوع ورفعه ضم لا نقول ضمة ضمة ظاهرة على آخره مسلمون نقول فاعل مرفوع ورفعه الواو الواو ليس الواو النون كما هو شائع في المدارس الواو فقط وسيأتي بيان خطأ من يعرب رفعه الواو النون الواو لأنه جمع مذكر سال طيب النون ماذا تقابل هنا لاحظ الميم مسلم مسلم هنا ينتهي الضم ماذا تقابل الواو الضم التنوين الضم هذه التي هي ضمة ولا تقابل تقابل النون فيقولون هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد يتضح هذا أكثر بالإضافة نضيف المثال الأول نقول جاء مسلم القرية جاء مسلم القريتي هكذا مسلم ماذا نقول عنها فاعل مرفوع ورفعه رفعه الظمه على خير لا يمكن حذف الضمة ظمه الاعراب القريه مضاف اليه نقول هنا في المثال الثاني جاء مسلمون القريه او مسلمو القريه مسلمو القريه نقول مسلمو فاعل مرفوع رفعه الواو ولهذا من يعرب فيقول في المثال الأول قبل إضافته مسلمون فاعل مرفوع رفع الواو والنون نقول له اعرب مسلمو القرية كيف أين النون إذن لو كانت النون عالمة للعراب فلماذا لا تظهر في, في سائر الأمثلة ومثل في النصب مع الياء والجر كذلك إذن مسلم لاحظ هنا الضمة قابل الواو القرية قابل القرية أين النون؟ حذفت لماذا لان التنوين في الاسم مفرد حذف فهذا دليل على أن هذه الضمه ضمة التنوين أو فتحه التنوين او كسره التنوين تقابل النون في جمع المذكر السالم وفي المثنى كذلك فنقول جاء مسلمو القريه جاء مسلمو إذا لا تجتمع الاضافه مع مع هذه النونه تالت الاعراب هناك نون تاتي في اخر الكلمه لكنها لا تكون تاليه للاعراب مثلا الشياطين الشياطين هذه اخلطت على الناس دينهم واخلطت على الناس اعرابهم <تصفيق> نعم الشياطين تقول هذه الشياطين هذه الشياطين أو نقول الشياطين عدو الشياطين عدو الآن الشياطين نقول الشياطين ماذا مبتدا ما رفعه رفعه الضمة نحذف ال هنا حتى نتخلص من لا نقول المانع من التنين هو ال نقول شياطين شياطين شياطين او هذه شياطين <تصفيق> هذه شياطين هل هو منوع من الصرف؟ أه؟ أه؟ ممنوع من الصرف ها شياطين ها ممنوع من الصرف ها كيف شيطان على وزن فيعان وشياطين على وزن فياعين <تصفيق> <أه>؟ كيف؟ <تصفيق> لماذا؟ فياعين <تصفيق> مش صيغه منتهى الجمعة إذن هذه شياطين هذه النون التي تشكر على كثير من الناس الياء والنون تشكر على كثير من الناس فيظنون. أن شياطين جمع ماذا مذكر سالم وهو ماذا جمع تكسير إعرابه يكون بالحركات الضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جر تقول إن الشياطين ومررت بالشياطين ورأيت الشياطين مفهوم طبعا الأمثلة فيها تجوز إذن هذه شياطين حينما نضيف نقول شياطين الإنس اذن هذه النون ثبتت ام لا ثبتت شياطين الجن والانس اذن ثبتت لا تعذب هذه النون لماذا لانها ليست تاليه للاعراب الياء هنا ليست يا الاعراب واضح هذا قال مطلقا ولا أل إذاً عدم اجتماعي الإضافة مع التنوين ومع نون الاعراب هذا مطلقا دائما بدون قيد وعدم اجتماعي الإضافة مع أل بقيود ليس مطلقا واضح الآن ولهذا قيد الحكمين الاولين بماذا آه اطلق الحكمين وقيد الثانيين الاخيرين او الاخير قال ولا ال اذن هناك ثلاثه امور لا تجتمع معها الاضافه التنوين والنون تالي الاعراب و وال هذا مجتمع الاضافه مع نون الاعراب تالي الاعراب ومع التنوين هذا مطلقا دائما يمتنع ومع ال قال ولا ال يعني ولا تجامع الاضافه ال لماذا لان ال للتعريف والاضافه للتعريف فلا يجمع تعريف او معرفه ال للتعريف والاضافه للتعريف طبعا الاضافه للتعريف او التخصيص وأل كذلك للتعريف او التخصيص اضافه الاسم إلى ما فيه ال قد يكون للتعريف وقد يكون للتخصيص وإضافة الاسم إلى اسم آخر قد يكون للتعريف وقد يكون للتخصيص نعم قال ولا ال فنقول مثلا نقول غلام غلام هذا غلام هذا غلام لكن إذا أضافناه إلى ما في أن نقول هذا غلام الرجلي لا نقول هذا غلام الرجلي لا يجتمع الإضافة و يعني إذا اضفنا هذا النكرة كان منونا إذا أضافنا نحذف التنوين لا تجتمع إضافة مع تنوين مفهوم هذا طيب فنقول هذا غلام الرجلي هذا ماذا غلام الرجل الا في نحوي إلا في نحوي الضارب زيد واحد الضارب زيد اثنان الضارب الرجل ثلاثه الضارب راس الجاني اربعه الرجل الضارب غلامه خمسه الا في خمسه مواضع الا في ماذا خمسه مواضع فيجوز فيها اجتماع الاضافه مع ال فيجوز فيها اجتماع الاضافه مع ال المثال الأول الضارب زيد والضارب زيد هذان متشابهان هذان متشابهان ان يكون المضاف اليه ماذا اه عفوا ان يكون المضاف مثنى ان يكون المضاف مثنى او جمع مذكر سالم المضاف في المثال اول مثنى الضارب زيد الضارباني اصله الضاربان هذا مثنى محلى بال والنون تاليه للاعراب فيه هذه النون تحذف لانها لا تستمع مع مع الاضافه هل تحذف ال كذلك لا تحذف في هذا المثال لاحظوا حتى تفرقوا بين الحالين الضاربان هذا ماذا مثنى واضحان ومثنى اخره ماذا نون تاليه للاعراب هذه ذكرنا فيما سبق انها لا تجتمع مع الاضافه المثال ليس من اجلها المثال من اجل اجتماع الف المضاف وهو مضاف اليه ها وهو قد أضيف عفوا فالضارباني اذا أردنا أن نضيفها فنقول الضارب زيد يجوز أن تبقى ألفها نفهم هذا واضح إذن والضاربون هذا جمع مذكر سالم لا تستمع عنه مع الإضافة تحذف لكن هل يجوز بقاؤها لأن المضاف ماذا جمع مذكر سالم فنقول الضارب زيد الضارب زيد ومنه قول تعالى والمقيمي وال الصلاه المقيمي الصلاه طبعا هنا المقيمي لا تعمل فيما بعدها على أنه اسم فاعل قال اسم فعل يعمل اسم فعل يعمل بالتنوين والتنوين ماذا يقابله يقابله النون المقيمون الصلاه مفهوم مفهوم اما اذا اضفنا نحذف النون فنقول المقيمي الصلاتي فلا بد من الإضافة الضارب زيد لا نقول ان الضارب صفه وزيد عملت فيه الضارب لا هنا حذفت النون وبالتالي هذا اسم فعل لا يعمل اسم الفاعل الضارب هذا لا يعمل ولا في الضارب لا يعمل لماذا لانه لا ليس منونا والتنوين يقابله في يكون فيه بماذا بالنون باثبات النون فنقول الضارب زيد والضارب زيد يجوز اجتماع ال في جمع المذكر السالم بقاء ال في جمع المذكر السالم اذا اضيف وكذا في المثنى اذا اضيف قال والضارب الرجلي الضارب الرجلي هنا عندنا عمل. الضارب الرجلي. الضارب اسم فاعل صفة والرجل معمول لها. والرجل صفه هنا بمعنى اسم فاعل يعني وصف أحسن من صفة. الوصف نقول الضارب وصف لأن الصفة قد يعني يقول قد ينصرف الذهن إلى الصفة والموصوف وحكمها المراد في ربما هنا في الشرح لا أدري ماذا ذكر لكن قد منهم من يقول صفة ومنهم من يقول وصف والاحسن وصف إذن الضارب الرجلي هنا المضاف ماذا؟ اسم فاعل أي وصف يعمل فيما بعده عامل فيه يعمل فيما بعده أي هو معمول له معمول له فيجوز اجتماع الان المضاف واضح الان الان هذا الوصف هذا الموصوف الذي عامل فيه الضارب بماذا هو كيف حاله هل هو مثل زيد لا لاحظوا انه محلل محلا بال فهم لو قلنا نعم الضارب الرجلي إذن الرجل مضاف إليه وهو محلى بال فإذا كان عفوا في الجميع في الجميع يشترط أن يكون المضاف وصفا الأول جمع مذكر سالم الثاني مثنى الثالث المضاف إليه محلا بأن المضاف إليه يضاف إليه, المضاف إليه يضاف هنا شرط آخر وهو أن يكون المضاف إليه محلا بال الضارب الرجلي او ان يكون المضاف اليه مضافا الى ما فيه ال او ان يكون المضاف اليه يعني ليس معرفا ولكنه مضاف الى ما فيه ال مثال قبل الأخير قال الضارب رأسي الرجلي لاحظوا في رأسي الرجلي الضارب رأسي الرجلي الضارب رأسي الرجلي مثلا هو قال الجاني الرجولي هنا المضاف إليه كيف حاله هل هو محلى بأل هنا المو... الوصف ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم هو مفرد ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم هنا ماذا يشترط أن يكون المضاف إليه إما محلا بأل كالمثال الذي قبله الضارب الرجولي فنقول الضارب مضاف على حس هذا الظارب نقول هذا مبتدا الظارب خبر وهو مضاف الرجل مضاف إليه هذا واضح هذا الظارب رأس الرجل إما أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه ال فنقول هذا مبتدا الظارب خبر وهو مضاف رأس مضاف إليه الرجل مضاف إليه الرجل فيه ماذا فيه فيه ال فيه ماذا؟ فيه أن أو أن يكون المضاف إليه الضارب الرجل الضارب غلامه الرجل الرجل الضارب هذا خبره مضاف الضارب غلامه عفوا ليس خبر سأعجيبه الآن غلامه لو قلنا هذا الرجل هذا الأظهر يقال هذا مبتدى الرجل خبر هذا الرجل الضارب صيّفلي للرجل فهم صيّفلي الرجل وهو مضاف لكن هل أضيف إلى ما فيه ال لا إنما أضيف إلى ضمير هذا الضمير يعود إلى ما فيه ال الضارب غلامي الرجلي كأنه هنا الضارب رأس الرجلي الضارب رأسه واضح؟ الضارب غلامه هذا الضمير على من يعود؟ على الرجل الرجل فيه أل أو لا؟ فيه ال كأنهم يريدون أن يقولوا لا بد أن, أن يكون المضاف إليه محلا بأل أو مضافا إلى ما فيه أل وإذا كان المضاف إليه ضميرا فلا بد أن يرجع إلى ما فيه أل فقط هو يعني امر يسير جدا فقد ربما كثرت إضافة مضاف مضاف إليه قد تخلط الأمر نرجع إلى كلام المصنف قال ولا تنوينا ولا تنو عفوا ولا نون تأتي على المطلق ولا إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد وهذا عرفناه والضارب الرجلي هنا لم يقل الضارب زيد فهم لم يقل الضارب زيد لا لا تكون هنا عندنا إضافة نقول الضارب زيدا يعمل فيه كيف لا فرق بين المعرف العلم وبين المعرف بال وبين المعرف بال وبين المعرف بال الضارب الرجولي هذه اضافه جائزه يشترطون وهذا لماذا جاء؟ من اين جاء النحات بهذا من كلام العرب من ماذا من كلام العرب الضارب الرجلي والضارب رأس الرجلي المثال الأول الضارب الرجلي المضاف إليه ماذا محل محل بأن المثال الثاني الضارب رأس الرجل هل قال الضارب الرأس لا لك مثل الأول لكن رأس هنا مضافة إلى ما فيه أن المثال الاخير الرجل الضارب يهمنا الضارب هنا الضارب غلامه كان يمكن ان يقول الظارب الغلام أو الضارب رأس الغلام لكن قال الظارب غلامه المضاف اليه كيف حاله هل هو مضاف الى هل فيه ال ليس فيه ال هل هو مضاف الى ما فيه ال لا انما هو مضاف الى ضمير ولكن لو تاملنا نجد أن هذا الضمير يرجع إلى الرجل يرجع إلى ماذا الرجل والرجل فيه فيه ال نقرأ شيئا مسيرا من شرح المصنف رحمه الله قال اعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الالف واللام. قلنا الصحيح أن يقال ال ولا مع ال. تقول جاءني غلام يا هذا غلام هنا تنوين فتنوين وإذا اضفت تقول جاءني غلام زيد فتحذف التنوين هذا واضح وذلك لأنه يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه فلا يكون الشيء كاملا ناقصا مراد المصنف هنا في الإضافة تدل على نقصانه في أن الأصل هذا يقرر سيبويه رحمه الله في الكتاب الأصل في, الأس... في الأسماء التنكير الأصل في الأسماء أن تكون ناكرة والإضافة فرع عنها أو التعريف فرع عنها لماذا؟ لأن النكره لا تحتاج إلى شيء حتى تكون ناكرة أما التعريف يحتاج إلى شيء والذي يحتاج يكون ماذا؟ يكون ناقصا هذا المراد المصنف هنا رحمه الله وما ذكرته يختلف عن هذا الأمر ما ذكرته في الشرح أن الإضافة تدل على كمان الاسم في الإسمية بالمعنى الذي ذكرته فلا يختلط عليكم ماذا الأمر مفهوم؟ إذن الإضافة تدل على نقصان لأنه لا لأن النكرة لا تحتاج إلى شيء وهذا الأصل باسماء أسماء النكرة المعرفه المعرفة تحتاج إلى شيء حتى تعرف إما بالإضافة إما بالعالمية الى غير ذلك مفهوم هذا هذا غلام غلام نكر هل يحتاج الى شيء لا يحتاج الى شيء حتى ينكر اما التعريف تقول اما ان تعرفه بالاضافه اما باله وهذا وجه نقصانه واضح قال والاضافه تدل على نقصانه ولا يكون الشيء كاملا ناقصا وتقول جاءني مسلمان ومسلمون فاذا اضفت قلت مسلماك ومسلموك فتحذف النون قال الله تعالى والمقيمي الصلاة إنكم لذائق العذابي انا مرسلوا الناقة والأصل المقيمين ولذائقون ومرسلون والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين وجمع التكسير لكونها قائمة مقام التنوين وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير وذلك كنوني حين وشياطين إذا الشياطين ممنوع من الصرف فإنهما متلوان بالإعراب لا تاليان له تقول هذا حين يا فتى وهؤلاء شياطين يا فتى فتجد إعرابهما بضمة واقعه بعد النون فإذا اضفت قلت آتيك حين طلوع الشمس وهؤلاء شياطين الإنس بإثبات النون فيهما لأنه من العرب لا تعليم وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف فلو قلت الغلام زيد جمعت على اسم تعريفين وذلك لا يجوز. ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر فحينئذ يجوز أن يجمع بين الألف واللام والإضافة أحدها أن يكون المضاف مثنى الضارب زيد والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر سالما نحو الضارب زيد والثالث ان يكون المضاف اليه بالالف واللام نحو الضارب الرجلي والرابع ان يكون المضاف اليه مضافا الى ما فيه الالف واللام نحو الضارب راس رجل والخامس ان يكون المضاف اليه مضافا الى ضمير عائد على ما فيه الالف واللام فيه الالف واللام نحو مرته رجل الضاربي غلامه والله اعلم واعلم نكتفي بهذا القدر الاسبوع القادم ندخل في ما يعمل